الذين فاصدع بما تؤمر وأحرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزين الذين لَمُؤَنَّى أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُمْ مِنْ واب ود ربك حد تايا بسم الله الرحمن الرحيم جِلو سوفَ حَمَهُ وَتَعَالَى مَن يُشْرِكُونَ ينزل ان ان فيرو انهم لا اله الا الله من فتقون السماء صلق <تصفيق> الإنسان